والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان وضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم ذلك الفوز العوام ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا لا تعلموا نحن نعلمهم سنعبهبهم مرد ثم عسى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ وَحِيمٌ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَغَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لهم والله سبيع عظيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب مَنْ الله اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سَتُعَذَّبُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصادا من حارب الله ورسوله من قبل أردنا إلا المسنى والله يشهد إنهم لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحب أن تقوم فيه فيه ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورقوى من خير خير أم من أسس بنيانه على شفاة غفنهار فانهار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 من على في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا